يا غافر الذنب العظيم قلب عبد تائب ناجاك أترده وترد صادق توباته حاشا ترفض راجيا ناجاك فواهيت لكل ما فما رأيت أحن من مأواك أدعوك يا ربي لترحم ذلتي حاجتي فقتي وتعيدني وتمدني بهداك